أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسب يُحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا سعت كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فغض في سبيلنا تابوا تبعوا سبيلك وقهم عذاب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم Dango mala kwammin A Igimo wa الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحب رب قم ويؤمنون بدين ويستغفرون لل بنا ونسق تن كل شيء رحمه وعلم ربنا ونسق تن كل شيء رحمة وعلما وفيهم عذاب الجحيم ربنا التي وعدتهم وموتهم I'll وَإِذِ انْكَفَأَ الْفَوْزُ لِلظَّالِمِينَ إِنَّ الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من ما قتكم ألفزكم أكبر مما قتكم ألفزكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. <تصفيق> قالوا ربنا أمستنا ثنتين وأحيتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا تف بِذُنُوبِنَا بدونون ب فغ إ ق سبي إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك بي تؤمنوا لا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذتر إليه وما يتذكر إلا ربيع الدرجات ذو العرش ربيع على من يشاء يومهم بارزون يومهم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت الله <تصفيق>